من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فتاذ في الأرض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 124. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 125. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا 119. فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 110. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.